تشرى الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى واتقوا النار فإن اسقامكم عليها لا تحوى واحذروا المعاصي لتجتنبوا اسباب سخطه ولتنالوا الجنه نعيم الماوى إلى الله يقول الامام الحافظ ان القيمي رحمه الله تعالى التوحيد نصب عر الخلق وحسنها فاما اعلاه فيجنبهم من كرب الدنيا وشدائدها قال تعالى فإذا ركبوا في الخلق دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ وَأَمَّا أَوْلِيَاؤُهُ فَاجْنُبُوهُم بِهِ مِنْ كُرُبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَشَدَائِدِهِمْ وَلِذَلِكَ فَالْتَجَأَ إِلَى يُونُسَ فَنَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ فَمَا ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوه ذنون ودعته ودعوه ذنون التي دعا بها مكروه ما دعا بها مكروه الا فرج الله به باذن فلا يلقي في الكرب العظام الا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقه وملجاها وحسنها وضيافها انتهى كلامه رحمه الله بالتصرف إله الله ني كاتيكا فضائل ذات التوحيد من كما حقنا كيدى انهي كما منسان اتجيئكى فتيوا وبلاء وشدائد في الدنيا لنا خيره زي التوفيق هاكونا كينزا زي هي ولا يكونا بلايو يوتى عامه او خاصه اكي مشكيه امبي على نفسي او اكي وشكيه واجه وته عموما هاكونا جambo la kuondosha bala kama hiyo لذلك ابن القيم رحم الله قال توحيد Ndiyo msada ya khalifa wote tauhid Ndiyo matimbilio Ndiyo ngome ya kukimbilia wanaadamu wote wakifikwa na shida aina yote kukimbilia tauhid wanadamu wote vakifikwa na shida aina yoyote kitu cha mwangu wa kutimilia tauhid kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kafiri wote tauhid huwa ngome kafir au muslim idhalika kafija mfano katika maneno yake rahimahullah akasema mushriku wakifanya الله uwasaidia ile tauhid na huwa toa kwa ile janga ambalo kwamba wa natastanili na aya Allah subhanahu wa ta'ala fa idha rakibu folk, jahazi baharini jahazi mhuzama, pale wale mushirikun wa wanajua hakuna mwingine mpokoe Yesu taala Allah ndio katasabaje da Allahu mukhlisina ruh wote uelekea kwa Allah wa wokoe lakini Allah asemataziwa ni kwamba tukishakuwa ukoo wa kugusa ntikavu ila hamuishirikoni lakini alipokuwa na shida alikimbilia wapi muumini yuko baharini iwazama alikimbilia kwa Allah na vile vile mu'min kikifko na shida aina yote utakuta ukimbilia kwa Allah kufanya tauhidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatoa mfano wa Yunus alayhi salam alipokuwa kwenye karb na ile shida na dhik kwenye batn al alikimbilia kwa nani mubashara alirudi kwa tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala akasoma ile dua maarufu ambayo kwamba ilikuwa da'watudh-dhunun da'wat al-mafruh dua ya mtu aloshukiwa na janga au shida dakhi dunia na dakhira kwa hivyo shida yote ya duniani na akhera ukitaka kuikinda na kuiepusha na kujitoa hayo ni endelee ke Allah urudi unyenyekee ufanye tauhidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah subhanahu wa ta'ala akokoa lakini ma alasa Allah tuelezea wakifikwa na shida wataka kuzama baharini daa Allah mukhlisin lahudin wao wanamuomba Allah kwa ikhlas siwokoe ya rabbi ya rabbi hawaiti masanamu hawaiti masanamu wala hawaiti maiti wala hawaiti mawali zama hizi ikifika kwenye khatari wao wanajua hakuna maula isipokuwa Yeye Subhana wa Taala na Allah yuwajibu yuwa kwa nini kwa nini wao ni mushriku lakini wakati huo shida ukimlekea Allah Allah huwa wajib kwani kwa sababu kujibu dua kujibu dua ya mwenye kuomba ni katika afrad za rububiyati la subhanahu wa ta'ala si za ulushia bidalika yoyote atakaye kumlekea Allah kwa shida yoyote aliyekafiri au ni muislamu Allah atamjibu ndio utakuta ile aya Allah Subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake wa ila sa'alaka fa inni kuna mwala, eh ndo Allah akasema ujibu da'wa ta'da iza da'an da'i yote kafir muslima kinomba tabita lilalika ndo mushrikun wakipanda hajaazi batifika umuudza bahdari waliponyenyekea to kwa الله Allah aliwajibu kwa sababu ni katika khasa'ir rububia na rububia ya Allah ya muenea kila sababu hata kafiri mla wake ni Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndo na الله ndio tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala ile tauhid huwa uqwah wa amri Allah subhanahu wa ta'ala shida hata kama ni mushrik كيف muslim ikuwa mushrik atafanya ikhlas kwenye dua yake amwombe Allah muifushe shidana Allah كيف muslim akifanya hivyo bila shaka au wa aula yake ya kujibu lakini eh? hata zamani lakini ukitazama mushrik wa zamani za leo eh? utakuta hali yao ni mbaya zaidi kuliko mushriki wa wale walio tangulia imamu Imam Muhammad rahimahullah kwenye kaidha alarba alfotaja hii mas'ala kuna watu walivura vifua vikaja wakapiga makelele kwamba huyu atusema sisi tunaosali na tunaofunga nitumkuwa fadhali wale kuliko wa sisi ambao kama wale walikuwa hawaswali wafuniki atafanyanishaje wale na sisi wale ndio waovu zaidi atasemwa sisi ndio waovu zaidi la hii ndio siri kwenye masala wale si waovu kuliko hawa Waleo hawa wale ni waovu mara kadhaa kuliko wale msimukumo kwa nini kwa sababu ikiwa yule wa zamani akifikona shida atamjiwa Allah eh ina maana ngae kipindike shida ndio Allah hata kama kipindike shida tu lakini kuna wakati amjiwa Allah ni huyo leo shida furaha yeyo kwa mawali akiwa na na na swali na funge na kaza wallahi moja labda watambia mbili ni kidogo moja deni haana kuelewa na hivi ni ukaidi moja kila mtu ajue hili kama leo wana shirki mbili wale walio tamuliwa na shirki moja ipe hala mfano wa pili baba mfano imran ibn husain babaki we waabudu waola ng'a 16 husaina kamwambia saba mimi naabudu waola saba 1 kwenye sana moja iko juu na sita fil ardhi na ardhi ni niko na waola sita yani masanamu sita hapa na mmoja ni allah aliye huyo hiyo swala jabu yake ya kwanza jabu swala pili mtu mmoja anauliza sasaumesongwa na shida amlekea yupi amlekea yule mmoja aliyejuu ama waelekea hawa sita walio ardhini akacheka akakaa ya rasulullah namlekea yule aliyejuu subhanallah na nikufaruku quraish alikuwa siri ajaslim akaona kweli bwana utume sadaqa basi ya hasan aslim taklam iatik allah ajraka maratein silimu basi na haya yopita allah kusamehe akaslim akili yake ikarudi, akaelewa kumbe ah yule aliyenyuma alikuwa kwenye shida ndio mwalangu basi na kwenye raha ni hakuna mwingine lakini alio waambiwa leo jamaa watamwambia idha a'yatkumul umur fa'alaykum bi ashabil qubur allah eh ni akili zilionza ni watu fahamu zao ziliopotea vibaya sana hili hadithi imefinangwa kwa sababu ah kila mtu atakaka Hoya sasa <muchas> dawa nini kusinanga hadithi eh mambo yake waelemea tibileni kwenye makaburi ati hadithi ya mtume Muhammad ah ah ama neno ya handasa ama wale wake wenyewe wanashaua zao wana mambo yao lakini hisi hadithi ya mtukufu Muhammad عليه الصلاه والسلام mtume عليه الصلاه والسلام na Qur'ani yatufundisha wakati ya shidda kuletea banana wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hii ni nukta muhimu sana ukishikwa na shida yoyote balaa ya kuenea au balaa khaas na kushokea yele makimbilio ni mahali moja ni tikimbilia kwa tawhid Allah subhanahu wa ta'ala na wallah ukifanya hivi utaona nusra itakuja hai mu'min as-sodati hasimto kubameita ni dalika jaa fi musnad Ahmad min hadith Anas radiyallahu anhu hadith sahih asema ana as'alu hadithukum bihadithin la yuhaddithukum ahad ba'di aw سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اوا مبي وانت اذا في احاديث حقنا صحابه حتى قبل kabla yango atashahidi kwa hadithia hio nimeisikia عليه na nimeisikia kwa mtu na alayhi salatu wasalam walakin ma la hadithia qala anas radiyallahu an kunna julusan inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa dahik qalu mimma dahikta ya rasulullah wa sahaba كل أمره كل امره كله خير مambo yake yote ni khair in asabahu shar sabar fa kana khairan la wa in asabahu khair shakara fa kana khairan idha hadithain idha laka mu'min wa haliyan moja kwa moja kwenye shida kwenye raha urudhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ili nani kanatajari riwaya mbili. Hadithi mbili ameopokea mtume alaihi salatu wasalam kwamba hii ndio sunna wakati mtu akifikwa na janga lolososi balaa yoyote ya nafsi yake, kwenye mali yake, kwenye watoto wake, kwenye dunia yake. Kimbilia kwa Allah subhanahu. Hadithi ya kwanza ni hadithi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumā fiṣ-ṣaḥīḥayn am pokea bukhari na muslim asema abdullah bin abbās anna nabiyallāhi ṣallallāhu alayhi wa sallam ampokea pokamtume ṣallallāhu alayhi wa sallam kana yaqūlu 'inda al-qarb al-kū wa mtume alayhi ṣalātu wa salām akisema kile anapofikwa na shida lisongo kwenye dunia balā ya nimfika alikuwa akisema lā ilāha illallāhu al-'aẓīmu al-ḥalīm la ilaha illa Allahu Rabbul العرش العظيم La ilaha illa Allahu Rabbus Samawati wa Rabbul Ardhi wa Rabbul Arshil Karim Fee zikr kana Ibn Abbas akamna kana alikuwa ndo gusturi yake kifikwa na shidda za basi ustaid بالله nahi ذكر akaomba musra au الله سبحانه subhanahu wa ta'ala kupitia hii zikr wala habaiki wala من mwenye kushuka kwenye عند yake kwa hivyo hii ni zikr inda alqarb inda nuzul alham walgham walkurubat min shadaiid aldunya basi atakamu'min sunna akumbuke sikimbilia sote na ukiangalia hii zikr yote ni tawshid yote ni toha ya leo aleta نيكو لا اله الا الله العلي العظيم دي لا اله الا الله رب العالمين كريم دي لا اله الا الله رب السماوات رب الارض ورب العالمين العايد دي توحيد زاتك تكون توحيد الله جل وعلا نديه مصدر نديه مكبليو كنت كشكوى نفذاه كما ولاك سبحانه وتعالى حديثي الثاني نحديث حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في لوقيه وانا امام احمد الترمذي والنسائي وسعد بن ابي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يامطقيى مسمى عليه الصلاه والسلام انسمع دعوات للنون دعا وهو في بطن الحوت ثم انسمع هي دعوه يا ذنون يونس عليه السلام انيطت ذنون بسبب النون لغه تقاوله الحوت تسمى النون يعني صاحب الحوت النون الحوت و لذلك دعا عليه السلام الفقوه كني طم لا حوت قال سما لا اله الا انت اغني كنت من الظالمين هي ذكر كما سعد اتسمى طم صلى الله عليه وسلم كما فإنه لم يدع بها رجل مسلم لم يدع لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له لو atasoma ذكر zikr kwenye shida yako yoyote ya kidini ya kidunia shida yote allah atasoma hi zikr illa sayyaballah la ism kwa allah subhanahu wa taala atamuitikia na atamkubalia haya maombe yake na atamtekelezea haja zake na ukiangalia zikr yenyewe pia ni nini utakuta ni tauhid bado la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al jama nene rafaiye marhume الله taala kifungu cha pili alisema rahimah allah ne kwamba hakuna balaa yoyote hakuna balaa yoyote ambaye kwamba itatokea duniani isikuubwa balaa le makubwa isipokuwa chanzo chake ni shetani tukasema fala yulqis fil kurab vis au shida kubwa kubwa zinazotokea duniani isipokuwa chanzo chake mchele na yinyi ndio zetu mtawa kila shirki kijama hali kila kukifika balaya na aubi'a na majanga na shadai kwa sababu gani kwa sababu ushirikisho allah subhanahu wa taala na hakuna kinachoondoa hilo isipokuwa ni tawhid allah jalla wa ala isipokuwa kumrujo kwa allah na kutafanya tadarru na dua mwisho na allah subhanahu wa taala kuondoshea helo jamaa kwa nukta pia muhimu pia pia nukta muhimu sana kuelewa kwamba tu asli ya maasi na khususan dhulmu kubwa ya shirk ni chanzo cha sisi kufikwa na majanga kwa hivyo na majanga yoyote kwenye nafsi zetu kwenye mali yetu kwenye watoto kwenye kila sehemu ni uachampe chake majanga haya kwa eneaa ishara billahi subhanahu wa ta'ala na dawa yake nini mubashara dawa yake ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kufanya tobi nitakupia mifano miwili sasa mifano waqiian iliyotokea yaonesha wazi kwamba shida ikitokea hutolewa kwa tauhid wala hawaambi watu rudini makaburini ni mkaondoshe shida zetu eh haya ni watu akilizao zimeruka nimepotea anawaoke ana shida naenda kaburi ni ulio jipakie mtango huu ni wazimu Maana hata mwenye yenye akili ukimwambia aende makabure na kwa mnenenda wewe ndio ukalie kwa nini nimlilia kiundo na niko na Allah Subhanahu wa taala naeza kukupa faraja nikakumbuka Allah nikapeleka haja zangu siliza mfano mfano wa kwanza ni balaa ilomshukia mtu khasana namna alivyondosha لمثال نبي الله أيوب عليه السلام نبي الله أيوب عليه السلام أصيب في ماله أو دل في ماله وأولاده وبدنه الفت امتحان قصته معروفا كنقص ماله كان دا وتوت وكفله ماله وكذا ثم ما شاء الله اكمسب من محله كرب شديد اكا امتحان وميله مفنجا وميله مراضي لكن labisa si riwaya zikombelingine riwaya kwanza inasema 30 sana eh miaka 18 na riwaya nyingine sof miaka 13 الله subhanahu wa ta'ala amuomba subra yake lakini hakukumbuka mwingine yote sokwe alimkumbuka na alimkumbuka Allah subhanahu wa piga mguu wako eh gonga mguu kwenye ardhi hadha muttasalun bali kitu cha kwanza oga kisha pili wa sharab alfaquma akaoga yakaondoka maradhi yake nje na akaama akaondoka maradhi ya ndani akamuafua Allah lakini hii faraja ilikuja baada ya hili mwenyewe alinua mikono akarudi kwa tauhid Allah jalla wa ala akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala Allah chaelezee kwenye suratul anbiya wa ilnada rabbah yani uzkur kumbuka pili ayyub alayhisalam alpomitsana allah eh aku na ahli kubura allah sanata yesi yeye ndo atakutoa kwenye hiyo shida hiyo karibu iliyofika mwanada akainua mikono akasema rabbi inni rat inni masaniya dhar wa anta arhamur rahimin ilnada rabbah akasema hivi kire kwamba ya rabbi mimi na yeye ndiye mwenye kurahamu na hakuna mwingine eh allah subhanahu wa taala akamrahamu akasema bale fastajabna lahu fakashafna ma bihi min darr alaye tukaofikia alikuwa wainsa allah ya rab kapoa alimuita nani kwenye shida hii na hili karibu خاص lomshikia yeye peke yake na akaiondosha kwa towhidillah jalla rabbi akainua mikono kama insha allah subhanahu wa taala na akamjibu haja zake mfano wa pili ni mfano wa kaum mzima waliokoka dakika ya mwisho na ndio kaum pekee allah alowavua kwamba wao waliokoka فرعون لا ونگينا اللي مؤمن وقت عذاب اله ايمانه هيقبل الا قوم يونس الله سبحانه وتعالى له خصو كفلا هي من قصبه غالي ولكلميه التوحيد يونس عليه السلام الي ثم عراق في جيجي في العراق حوكه ميات قيل 30 سنه تقريبا اللي هونا ما استجابه قوم akashindwa kusubiri kwa salaka ile hili kwa ile alishindwa kuvuvumilia akawakibia akawaambia baada ya siku tatu ya adhabu mimi natoka kabisa shuleo hio mtaki kuamini adhabu yaje akashindwa subara katoka yakamfika ya ile alofika hici si si mahali shaykh kwetu sasa hicho tataka kuhusu hao kwa mzunguzikusache alifika barini akatokea kutokea na kumizwa la bila lakini shaykh yuko hapa wale kaum walboona sasa mbinguni zishakuwa nyeusi mawingu yametanda moshi kwenye ardhi yote wa wakaona adhabu imeja kweli na yunus alayesalama alitwambia itakuja tufanyaje sasa nataka kutulia utukimbilie kwa nani wakamteka yunus alayesalama wakamwona hayupo chakimbia kwa jahazi wakampaka sheikh mmoja alimmoja mkubwa wakamfuata akamwambia kada kada kada na hii adhabu sasa tufanyaje na sisi tuangamia yule bwana kitakachookoa sahihi illa tunikurudi tafarili lillahi toeni tokeni yenu na hayawani wenu na wanawake wenu na watoto wenu muende mahali wanda mukaye mliye pak Allah takubali kwa na hiyo hakuna nyingine isipokuwa hiyo wakafanya kila mnyama akaepushwa na mwane ngombe mbuzi mama kando watoto kando wanadamu wanawake kando watoto wao kando pale ili lilio wale watoto ukikosa mama zao watalia wota kile kilio walio walio watoto hayawani walio tektari na wao akaanza kulia mpaka adhabu ikasaha Allah kwaoonesha njia yote yake akaisanisha adhabu kama ile ishanda akariaka na hisu sunnatullah ni ardh kwaalitala kaum nyingine yote hapo wamenyokana nili Allah subhanahu wa ta'ala kataendea janga hili liliondosh fa laula kana qaryatun amanat fanafaaha imanuh ilichoamini illa qaumu yunus aliyakubalia imani yao na adhabu ikayashma na hii yao wala tumwingilia Allah kwenye tajaliaka kauliza kwa nini la yeye mwenyewe anajua yeye yunus khas basi Allah subhanahu wa amanu amini kashafna عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا وبثنا tuliwaondoshia عذاب ile iliyoimeshuka tukawapa mataa hasanan ilahe na yunus عليه السلام akaislam kitu gani kilichowaokoa walikimbilia na tadarru na dua tauhidullah jalla wa ala wakili ya baki adhabu baada kbali kushamba kutokea na allah akaisimamisha kwa ما لengine لللؤلؤ لم الله سبحانه وتعالى لتاوندوك باذن الله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم بالقران العظيم وانا ظانئ ما فيه من الايه فكر حكيم اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين salamu na muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd ayuha almu'minuna ibadallah malengo ya allah subhanahu wa ta'ala kuleta kurubat na shada'i ni ibtilau lilmu'min haya ndo malengo je hawa Honda watatadharra wa allah au watavuka mipaka wazidi kufanya inayat haya ndo likija karibu yote ya kidunia mtihani wote wa kidunia tujue mambo mali ni kufaulwa au kufeda je tutazingatia na ule mtihani turudi nyuma kwa Allah au tutavuka mipaka tuzidi kwenye mambo mali bidhalika watu walikuwa kaum aynabili kuna wengine wakifikwa na shadaid kurudi nyuma watatadharu ila subhanahu wa ta'ala Allahu yushki wala hawainui kitu wawe kuendelea kuendeza inadi bumi ardhi hawa basi watu kama hawa sunna ya allah kwenye arhu wapatiniza ghasli la basi naokuwa haya yanga jiru Hine, ibra kwa na naotokea yote saelimajanga ulimwenguni yanojiri ulimwanguni hile ibraka sisi tunaakili allah yuwa lao tutatabarua kwake turudi au tutakwenda kutefuta lenye makaburi na tulie kama wanavyofanya wengine majanga yakifika henda wakalia huko eh au watarudi kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala watu hizo aina. Bilidhalika na hii aya. Ambayo aya hii ni kama onyo. Nani ibra walifanywa wale na sisi tusije tukafanya. Lidhalika aya kama hivi mtu akizipita yatakashukshi. ajuwe kwamba eh kumbe hali ni namna hii. Tukikosa kutekeleza mambo ya hili wala hakuna hasara kwa Allah subhanahu wa ta'ala akileta janga loloto yakewaua wale watu kwa kwamba wasite kuua na ile janga mwenyewe akona hikma Allah subhanahu wa ta'ala atambia kwenye sura al-anam falaula ilja'ahum ba'suna tadarru'u aw lawumha law kwamba wao walifikwa na majanga ya kidunia na dhiki au shida au balaa za kidunia lau kwamba wao wangefanya wa tawarru wangerudi wakenyenyekea kwa Allah wakaomba Allah waondoshe ile balaa lau angefanya hivyo basi Allah angewaondolea kwa jabu yake Allah angewaondoa ile balaa lakini wao bi'al asafha wakafanya hivyo Allah sema walakin qasat qulubuh mioyo yao zilizidi kukukataa mioyo zilikukataa kabisa zikawa ngumu badili hibi sihani wa fiibra wa hawakizingatia qasat qulubuh wazina lehomu sheitani ma kanu yamalun na sheitani akawapambia ile siru akawambia tena nao hawa wana yinyibashieni na haya haya tendeni mukalie makaburini au mdeni ombeni ombeni na tutarudi kwa hawa watu akawambia nino utakimbia kwenye kamba ya allah wakati kutoka baada ya hapo allah sema walamma nasu ma duktiru bih walipoyaacha aitalaku walipoyaacha yale ya mitume wao ya ni tauhid iliyokuja kwa Allah anapotakikana ni mtu kisiko na shida na balaa afanye tauhid arudi kwa Allah walipoacha hilo. wakavuka mipaka wakazidi kwenda kutaka usaidizi kwa masanamu na makaburi na mambo yao hayo basi Allah tena fatahna alayhi abwaab kulli shay badilikuwa adabu, ha hakuachia adabu kwanza akawaaminia dunia sasa kila ukimshirikisha Allah wamefungukiwa ah ha, paka watu wale paka, paka waumini wengine walikuwa dhaifu kwanza kujishuku wao mbona ha, hawa sisi kila ukimshirikisha Allah ubarikiwa namna hii ha ile si baraka Allah sema walipoyaacha yale yale walionetewa wakayapa nyongo wakafanya shirki zao tuliwaaminia tuliwafungulia milango ya dunia mali kila kitu unakopata mtimini kwenye ardh kusudi ili usisahau na hili istidraj Allah ufanyia mwanadamu hivi akipata kumpatiliza kwa ghafla ufanyia hivi ufanyia istidraj akamtaokiachi hata اذا farihu bima utumpaka katika hali hiyo na dunia kivama kwa mara nyingi usahau hotilie kipindi walipojisahau ndo Allah alikuja kuachukua sipindi hicho sasa cha tahawi eh ndo akasema Allah subhanahu wa ta'ala akhadhnahum bakhsata ghaslato wa fil kulati adhabu taje ikawafajia uki kaondoshwa hili ni yaani aithun halifun wamekata kama wana nusra la nini kuangamia kwa hivyo haya baba la yote na otusibu sisi duniani mambo mabaya je الله imani kumkumbuke Allah au tutakonda kuwakumbuka wale wengine hili ni jihani kwa hana masda hata msimbilio isipoku wa ta'ala hili ndio sifa waamini wote wakifikwa na balaa urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakalia wakanimekea na Allah subhanahu wa ta'ala akaoondeshia ile janga au ile balaa ilwafikia Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama ala ala إنك حميد مجيد اللهم ارحم الصحابه اجمعين والقاعدين ومن تبعوا باحسان الله بنعمه باعه بعطوكرمك ووجودك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المضطلمين في كل مكان اللهم اشمر بنا واعثم وفك اسرانا وداوي جراحنا اللهم عافنا واغفرنا واكرمنا والمسلمين اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين اللهم اهدنا واهدنا واهد شباب المسلمين وردهم اليك رد الجميل اللهم اهدنا لهداك واجعلنا من ميسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين